ربك ما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما ذر زخ الله يبغيان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان، يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء؟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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يطوفون بيننا وبين حميم آل فبأي آل ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنّتان فبأي آل ربك تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان في إن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الليقوت والمرجان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ هل الجزايل إحسان إلا الإحسان؟ فبأي آل ربك تكذبان؟ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَّهَمَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ في جماعين نضّا ختان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ في جمافاكِت ونخل ورمال، فبأي آل ربكما تكذبان؟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 لم ياطمئن الناس قبلهم ولا جاء فبأي آل ربك ما تكذبان متكئين على رفرف خضري وعبقري حسان بأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام